Bismillah al-Rahman al-Rahim. Ya ayuhan nasuqu Rabbakum al-Ladhi khalqakum min nafsi wa-hidatu, wa khalq minha zaujah, wa khalq minha zaujah, wa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 فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتِس فِهَا أموالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَأَرْزُقُهُمْ فِيهَا وَأَرْزُقُهُمْ فِيهَا وَأَكْسُهُمْ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا ذَلَقُنِكَ حَفَّ إِنْ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أموالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُ إسرافاً وبداراً أي يكبروا ومن كان غنياً فليستعفِث.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 وما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ فِرَزْقُ اللَّهِ مَن يُؤْتِيهِ وَمَن يَمْنَعْ فَلَا يَكُونُ لَهُ مِن بَأْسٍ وَإِن تُرِيدُوا أَن تَسْتَخْفُوا مِنْهُمْ فَإِذْنٌ مِّنَ اللَّهِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نار وس يصلون يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فَاِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ وَاِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِابَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وَلِابَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِّمَّا تَرَكَ اِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَاِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدث من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون قَرَأَ لَكُمْ نَصْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ <تصفيق> مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ وَلَهُنَّ الْرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدُهُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْهِمْ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 وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار يدخله نار خالدة فيها وله عذاب واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم ف فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت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 قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائكم اللاتي في حجوركم وربائكم اللاتي في حجوركم النساء اللاتي دخلت بهن فإن لم تكونوا دخلت بهن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 ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن لم يستطع منكم طولاً ايانكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض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 الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا Ya ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره إلا أن تكون تجارة عن ترضى منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فسنصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 مقوم من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع، فعذوهن واهجروهن في المضاجع وضربهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم. سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاف بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ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 وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي للذين هو اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا عصوا رسول لو تسوابهم الأرض لو تسوابهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا ليان بألسنتهم ليان بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 Sewa nuslihi lara, kala mana nizjat jiloduh, badalna hum jilodan gairah, badalna hum jilodan gairah, liadukul adab. Inna Allaha kan azizan hakimah, waladina amanu amilu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 الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاأرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفس قولا بلغا وما ارسلنا مرسولا الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله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 وَمَن يُقِع اللَّه وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ, قال قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّاهَا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 جلب قريب قل متى ع الدنيا قليل قل متى ع الدنيا قليل والآخرة خير لمن التقا ولا تظلم فتيلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِذْ تُصِبْهُمْ سَيَّأَةُ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِيُّدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِيُّدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُلَاءِ الْقَوْمِ فَمَا لِهَا أُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 وَمَن تَوَلَّ فَما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا دَرَسُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ قَائِمَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ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 إن الله كان على كل شيء حسيبا، الله لا إله إلا هو ولا يجمعنكم إلى, إلى يوم القيامة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا.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 وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادْعُو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أُولِيَاءَ أَحَدَّا يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا Sari kata oleh SDI إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم حصيرة صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوا وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ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 مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا All right. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام نسلم مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم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 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحما وكان الله غفورا رحيما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 قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتُهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيغه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل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 وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدِرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورَ رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلْتَقُصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفْتُمْ إِنْ خَفْتُمْ أَيُّ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَر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 ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأنطعاتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلتا واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أن تضعوا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 لا دمنقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون ان تكونوا تعلمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائمين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم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 عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمّي يكون عليهم وكيلا، ومن يعمل سوءا أو يضل نفسه ثم يستغفر الله.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 لا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا ووعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل لا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوء ولا يجد له من دون الله ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولائك ولا يظلمون قيرا فاولائك يدخل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 كف النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الا التي تؤتونهن التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من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 Fala junaḥ alaihī ma ay yuslḥah bainahumā sūlḥah, wa sūlḥu khayr, wa al shuhb. وإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذْهُو هَاكَ الْمُعَلَّقَةِ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 Ya ayuhah! Kalian yang aman, kau akan menjadi orang-orang yang berkuasa dengan cerita sebagai saksi bagi Allah, sebagai saksi bagi Allah, walau atas diri kalian sendiri, walau atas Attabegu al-hawa, ta'adilu, wa intelu, atau aridu, fa inna Allah kahab maa ta'amlu nakhbirah. Ya ayuhal-ladin amanu, amanu bilaahih Aamenu billahi wa rasulihil kitabil ladhi nazzala ala rasulihil kitabil ladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi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 Amin, dunul Mu'minin. Ayatagun ايابتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزؤوا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا فلهم إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا قالوا ألم نكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليك dan membangunkanmu dari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 إِلَٰهٌ مُدَبِّرٌ بَيْنَ بَيْنِ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ A turidun al tajalulillahi'alaykum sulqanamubina. Inna al munafiqin fi al darqil asfal min al nair, walla tajdalahum nacira. Inna al munafiqin fi al darqil asfal min al nair, walla tajdalahum nacira. Illa al ladina tabu وَأَخْلَصُو دِينَهُمْ لِلَّهِ وَأَخْلَصُو دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 لهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباس وجدوا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعذو في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 منه ما, لهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الرواسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل الذين قدرك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك أولئك سنؤتيم أجرا عظيما إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا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 أزل إليك أزله بعلمه أزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.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 مر يم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة لنته خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما